بسم الله الرحمن الرحيم العاقل يدخر له عملا صالح عند الله حتى يدخل الله له عطايا يوم, يوم يلقاه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قال ربنا بعد أن قال والله غالب على أمره قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه ولكن أكثر الناس لا يعلمون تحتمل معاني عدة لكن من أعظمها لا يعلمون مكانة يوسف عند الله لا يعلمون مكانة يوسف عند الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ماذا يستفيد المؤمن إذا أدرك هذا العاقل لا يبالغ في الخصومة مع أي مسلم فإنك لا تدري عن مكانته عند من عند الله لا يبالغ في الخصومة مع أي مسلم لأنك لا تدري ما مكانته عند الله كما أن منها أن كثيرا من الناس يحيون يعيشون يأتون المساجد يغضون على الحرمين ربما أعمالهم أو وظائفهم أو مهنهم وضيعة جدا ربما كما في الحديث في طمرين لا يعبأ بهم أحد ولا يجلهم أحد ولا يؤت لهم إذا دخلوا مجالس بأي إكرام وهم لهم المنزل العظيم عند من عند الله فمن عظم من أهل الدنيا سواء كان مؤمنا أو كان فاجرا فإن التعظيم الذي ناله قطعا سيذهب كان مستحقا له شرعا وكان غير مستحق لكن ما الذي يبقى المكان عند من؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متع الغرور. فهذا نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، من بئر مهجورة، إلى أيدي سيارة، إلى سوق النخاسين إلى أن يسام عليه. من يزيد ولا يبلغ ثمنه إلا دراهم معدودة ثم يحمل على أنه رقيق في قصر عزيز مصر وهو عند الله قد كتب الله له من قبل أن يكون نبيا صديقا وكتب الله من قبل أن قرآنا سينزل على قلب أكرم رسول محمد بن عبد الله وأن من هذا القرآن سورة كاملة عنه اسمها سورة يوصف العاقل يدخر له عمله صالح عند الله حتى يدخر الله له عطايا يوما يوم يلقاه إن كل أحد قطعا سيلقى الله من الشقي الشقي ومن لا يفرح يزال قيام.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 إن ربك فعال لما يريد. قد تحقق أمرا يعجبك، يحسنك، فتأتي به إلى مثلا أبيك، ربما بقدر الله أبوك لا يفرح بهذا الشيء. تأتي به إلى رئيسك في العمل، قد أنجزت شيئا، لا يفرح رئيسك به. تأتي به لولي ولي أمرك لم يقابلك فيه بما تؤمن تأتي به إلى أمك كانت أمك مشغولة بأخيك مشغولة بأخيك تأتي به إلى أي أحد تحب أو تجله فلا تجد عنده فرحة كنت تتمنع فكونك لم تحصل على الفرحة عنده شرعا لا يضير لا يضره لا ينقص من قدرك البته. لكن من الشقي؟ من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرح؟ من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرح؟ كيف يستطيع المسلم أن ينال الفرحة إذا لقي الله يدخل له سرائر أعمال يجعلها بغالب ظنه ذخرا يوم لقى الله جل وعلا والله إنك لم تلقى أحدا أرحم بك من الله فإن لم يرحمك الله فلم يرحمك أحد قال أحد السلف والله لو خيرت بين أن يحاسبني الله أو يحاسبني والدي لاخترت أن يحاسبني الله إن الله أرحم بي من والدي اللهم إننا رحمتك في والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سادقون. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة. فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه الماده من موقع وذكر الإسلامي www.wadhikr.net